وقفينا على آثارهم بعيسى بن مغيى ومصدق لما بين يليه من الثور وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ بِيَهْدِي هُدًى وَنُورٌ وَمُفَرِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يحكم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أنزل اللَّهُ فِيهِ ومن لم يحكم بِمَا கமல் اللَّهُ இ بِقَلَمٍ مَّا بَيْنَ يَدَيَّ مِزَانُ كِتَابِي وَمَا عَنِّي مِنَ نَّعَلِ فَحْكُمُ بَيْنَهُ மா